ثَُّ خَلَقَنا نُقُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَعَلَقَةَ مُضغةً فَخلَقُنَ المُضغَةَ عِظَام فَكَسَوونَ العِظَامَ لَلحماء فَكَسَوونَ الععظَامَ لَلحمَ ثمَُّ أَينْ خَلْقًا آخ فَتَبَاركَ اللهَّهُ أَحْسَن الْخَالِقين ثمَُّ إكُم بَعْدَ ذلكَلِكَ لَ مَيتون ثمَُّ إكُمْ يَومَ القامَةِ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 فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة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 وِسْتِكُمْ <مسقيكم> مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون.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 اللَّهُ لَئِنْ أَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حين. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ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 افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا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 إنِنْهُوَ إِلَّا رَجللُ نِفْتَرَ عَ اللَّهِ كَذِبَوُ وَما نَحْنُ لَ بِمُؤْمِنين وَلَ رَبِّ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلل إَّ يُصِح النَّ نَادِمين فَأَخَدَتهُُ الصيحَتُ بِالْحَطِّ فَجَعَلناَاهُم فَبْعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةَ الرَّسُولِ كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثم أرسلنا موسى وأخواه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فَقالَاون أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْمِ مِثلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَاعَابِدُون فَكَذَّبُهُ مَا فَكَانوا مِنَ الْمُهَّكِين وَلَقَدَ آتَينَا مُوسَلكِتابَابَ لَ عَهُم يَهتَدُون وَجَعلنَ بَنَ مَرِْيَمَ وَأَُّهُ 124. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 125. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 126. تكون امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امره بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وَجِلَةٌ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إِذَا يُسَارِعُونَ فِي وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أعمال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 وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ أَوْعَدَنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا 113. Qul l-man l-arz wa man fiha in kun tum ta'lamun. Qul l-man l-arz wa man fiha in سقولُونَ للَِّ قُلْ أَفَل تَتَّقُون قُلْمَ بِيَذِهِ مَ لَكوتُ كُل شَيء وَهُوَ يجير وَلَا يجَار عَلَيْهِ إنِ كُتُم تَعلَمُون سقُونَ للِلَّ قُل فَإِنَّكُمْ تَسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذَا الَّ ذَهَبَ كُلّ إلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلا عَلَ بَعضُهُم عَلَ بَعّ سُبَبحَانَ اللهَّهِ عََّا يَصِفون عَالِمِ الْ الغويبِ وَشَّهَادَةِ فَتَعَلَ عََّا يُشْرِكُون قُررَبِّ إَّا تُرِيٍّ مَا يُعَدُون. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 سَابَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون.